صارت الامر على المجيود اذا امر المولى احد عبيده ان يامر عبده الاخر بفعل فهل هو امر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله على قوله وهذا يمكن فأذهو على نحوين الكلام يقع في هذا الدار في هذا السؤال شاهم شاهم شاهم هل الأمر هل الأمر بالأمر بشيءين يدل على الوجود أم لا؟ قال في محله أن الأمر يقسم إلى ختمنين مرة يكون الأمر مباشر، يكون الأمر مباشر. المولى يأمر العابد بلا توفية احد مباشرة المولى يقول للعابد افعل كذا اخلص الغرفه ائتني بالماء اكرم اكرم زيدي او يقول له في العوامر المنوينة من الله سبحانه وتعالى صلي فالمرة الاولى ان يأمر المولى العبد امر مباشرا بلا واسطة من احد والمرة الثانية الحالة الثانية لا ان يأمر المولى ولد مبتر ان يقول لولده أن يأمر المولى ولده أن يأمر العبد مر المولى هو نفسه يأمر العبد مر أخرى المولى يأمر ولده يقول له أنت أكثر امرا للعبد الحاله الأولى هذا هو الأمر الطبيع. لا شك في ان امر المولى للعبث مباشره إذا كان امرا فهو واجب التوحيد هذا لا شك فيه انما بحثنا في هذا المطلب في القسم الثاني اذا امر المولى ابنه ان يصدر الابن امرا للعبث نفعل كذلك هذا هل امر الولد للعبد هو أمر الآب للإبن قال له أنت أصدر أنت أيها الإبن أصدر أمرا للعبد وهذا الأمر الصادر من الابن للعبد هذا أمر أم هذا أمر أم لا إن قلنا عامر فيجب على العبد أن يمسر الأمر ما أمره إن قلنا ليس بامر فلا يجب على العبد أن ينفذ ما أمره. قبل الجواب كما تسمّر بهذه المسألة. أسمّر سمر لهذه المسألة في أن العبد لو فهم إذا فهم العبد إذا فهم العبد أن المولى يريد الفعل الكباري طوارا وصل له الامر من الابن او لم يكن التمر هنا اذا قطع العبد بان المولى يريد ان يتحقق الفعل في الخارج فاذا سمع سلام عليك فاذا سمع من الابن او عرف العبد دون ان يصله الخبر من الابن لا شك ان العبد يجب عليه يجب عليه علي أن يحقق ما أراده المولاه. خارجا الثلاغ قد نعود إلى الموضوع هل الأمر بالأمر بشيء امر أم لا إن قلنا الأمر بالأمر أمر فيجب على العبد أن ينفذ. إن قلنا لا ثلاغ المطلف يقول في المسألة قولا قول يقول الأمر بالأمر بشيئين هذا أمر وإذا كان امران سيجب انفاذ هذا الأمر وقول آخر وقول آخر يقول الأمر بالأمر الامر بالامر ليس امرا لا ليس أمران فلا يجب ان الامر الثاني يعني امر الامر الاول قلبك يقول حتى يقتصر الحق في المساله حتى يتضح الحق في المسألة لا بد من تحقيقها وتحقيق المسألة يقتضي أن نقول إن الأمر مع الواقطة أعني الأمر الثاني أعني أمر الولد إن الأمر مع الواقطة يمكن تصويره على نحوين يمكن تقريره او طرده على نحوه او تقريره على نحوه الاول الاول ان نفرض ان المولى اراد من قوله لولده اصدر امرا اراد ان يجعل من ولده مبلغا الفقر موصلا لطلبه لمراده يعني المولى موصلا لمراد المولى الى العبد فقط الحاله الاولى ان نفرض هكذا ان الولد مبلغ فقط وطريق فقط لايصال مطلوب المولى مطلوب الاب الى العبد فقط نعم مثلا مثلا رئيس الدولة رئيس الدولة يأمر رئيس الوزراء رئيس يأمر رئيس المدرأة. ويقول له مر الناس يعني اقدر أمر بالله أن يفعل كذا هنا رئيس الوزراء ليس هو الذي أصدر الأمر. إنما هو مبلغ برغبه الرئيس فقط واضح؟ فإذا كان الولد بزعوة مبلغ وعرفنا ذلك يعني عرف العبد ذلك لا شك أن العبد يجب عليه أن ينفذ هذا الأمر لأن الأمر في الواقع ليس أمرا من الولد ليس امرا من رئيس الوزراء، إنما هو أمر من الآب من المولى من الرئيس من رئيس الدول الأكثرين هذا ليس محل البحث هذا ليس محل البحث هذا لا تبتح أن العبد أن الرئيس يجب عليه انتاج هذا الأمر وهذا لا بحث فيه وليس هو محل البحث هنا حينما نقول هل الامر بالامر بشيء امره ان لا هذا هو محل البحث وانما محل البحث في القسم الثاني القسم الثاني هو وقبل هذا قبل هذا اذا اردنا مثال حقيقي لكون الوقيب المبلغ انظروا في سيرة الأنبياء خلوات الله وسلامه عليهم الأنبياء. الأنبياء مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فأمرهم أمر من الله وليس من عبادته ولذا يجب علينا يجب علينا نحن المكلفون يجب علينا إمثال هذه الاوامر لأن أمر النبي هو أمر الله سبحانه وتعالى وليس امرا من عنده إن هو الا وحي يوح فهو من الله الأنبياء بها هكذا مبلغون فقط تبلغون ما التي اصدرها وضعها جعلها في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى اما القسم الثاني وهو محل البحث ما اذا قال ما اذا كان الابن مستقلا لا مبلغا يعني الاب يقول هكذا يقول له ابني انت انت استقل في اصدار الاوامر للعقل فلا بل اجعل المبلغ لا يقول له انت مستقل اقدر له أمر من انفسك ليب ينفذ العسل لا تقول لماذا هكذا يريد أن يعود ولده الوزار الأوامر ينسحن العبد إلى آخرين ليس هذا المرض. المهم أن الابن في الطفل الثاني ليس مبلغ عن والديه، إنما هو الذي يصدر الأمر مستقلة ومن هذا القبيل أوامر الأئمة صلوات الله وسلم وعليه اجمعين للناس أو للشيعتهم يقولون بالآباء خطاب للآباء مروهم يعني أبنائكم مُعوهُم للصلاة لتبعا يعني هنا أيها الاب أنت لست مبلغ لا لأ أنت استقل أنت مر الإذن أن يصلي من سبع صلوات هذه الأوامر العلم صلوات الله و عليه و سجمعين هناك القسم الثاني هو محل البحث ما إذا كان الإدم يفجر الأوامر مستقل مستقل هنا هل الأمر هل الأمر بالأمر بشيء هذا الأمر الثاني التادر بالاستقال هذا هل هو أمرهم ويجب على العبد انفاذ هذا الأمر الله لا اتضح أي محل البحث محل البحث القسم الثاني للأول ما إذا قام الابن هو الذي يصدر الأوامر من التقل قلعا ما تقول الأمر هنا الثاني الامر بالامر الامر الثاني الصادر من العب المستقل هذا امره ان قلنا هو امر فلا شك ان العبد يجب عليه ان ينفشه ان قلنا لا ليس بامره فلا يجب واذا تخلف العبد عن الانفاذ لا يعد عبده لانه ليس بامر ليس بامر المصنف يقول حتى يتضح هذا القسم الثاني ايضا يمكن أن نصوره على شكلين في ثمثان إفدار الأوامر بالاستخلاف هذا يمكن أن يطرب على نحوه أن نحن الأول أن الأول يعرف العبد أن مراد المولى من اصدار الامر لولده لكي يصدر الولد امره ان يعرف العبد ان الغرض من ذلك ان الغرض من ذلك ان يحقق العبد الشيء المطلوب خالد العبد يقطع ان المولى حينما قال لولده اصدر امرا الى العبد المولى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 هل المولى يريد ان يتحقق المطلوب الخارج اشتري اللحم يحضر الماء، يحضر الأرض يريد هذا يريد هذا طب انقل إذا لماذا لم يصدر هو هو راحته نقول لا بير في ذلك. جعل الإن طريق طريق واسط. فقط، ثقق فذا العدل لا شك يجب عليه أن يحقق مطلوب المولى، لماذا؟ لأن العبد يخطأ لأن المولى يريد أن يتحقق مطلوبه في الخارج بل نقول أكثر من هذا إذا العبد عرف ذلك وأن المولى يريد أن يتحقق مطلوبه في الخارج حتى لو لم يصل إليه الأمر من الولد. حتى لو لم يصل بنفترض انه عرف ان المولى امر الولد ثم الولد قبل ان يامر العابد الثقافه وقتلت رجله مثلا وقتل مثلاً وقتله فلن يقدر على الكلام والعابد يعرف ان الولد جاءني يأمره بذلك حتى لو لم يصل اليه الامر يجب على العبد ماذا انفار مأمورة الله؟ هذا واضح بك هل واضحة؟ هل اكترى الولايات؟ بل عبارة نقتال واضح هنا اذن هنا الابن لا خصوصية ثلاثة الابن هنا لا خصوصية ثلاثة وبتعبير اهل العقول لا موضوعيه ثلاثة إنما جعل الأب الإبناء طريقاً فقط واططاً في إيطال ما يريد أن العبد ولا ضي فيه ملابس ماذا؟ الملعب أستجعلوك الملعب اجعلوها بالتقريب من وأضحكت للأول هنا لا تكتب أن العبد يجب عليه أن ينسل إيه؟ الحالة الثانية الحالة الثانية ان يعرف العبد ان الولد هنا حينما اصدر الامر او لا حينما الأب أمر الابن ان يصدر الامر العبد هنا يعرف ان المولى لا يريد ان يتحقق مطلوبه في الخارج اذا لماذا امر الابن ان يصدر امرا لتعويذه لتعويذه الغزار الاوامر فالنولاء لا يريد الطلاب في الخارج لا يريد الماء في الخارج لا وإنما الاب الآب يريد أن يعلم ابنه فقط يعود ابنه فقط يدربه على طريقة اصدار الهوامل التفكه العبد هنا يقطع بذلك يقطع بأن الاب لا يريد الماء لا لا يريد اللحم لا ولا يريد الشمس من الا ما يريد أن يدرب لجهود على أن يصدر الأوض فإذا العبد عرف غالب فحتى لو أقدر إذن الامر له هذا ليس الأمر هذا ليس الأمر حقيقي فلا يجب على العاجل الطاقة ولا يجب عليه أن ينفذ ما تجرى من الإبنين لماذا؟ لأنه يعرض أن المولا الأس لا يريد الثلاث في الخارج لا يريد الماء ولا اللحم إنما يريد فقط فقط يعني يريد أن يدرب الولد فهنا الموضوعية الخصوصيه للولد لا للأمر الموضوعية للأب لا للأمر واضح إلى هنا اذا في الحاله الثانيه اذا قطع العبد بان المولى لا يريد ان يتحقق المطلوب خارجا انما يريد تدريب الابن على اصدار الاوامر لا من ابن يريد تدريب مثلا عنده 10 من العبد اخذهم اقرض الى قلبه اخذهم اقرض الى قلبه كما صار ديلان اقرض الى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يجعل من بلال رئيسا في بعد بعد نماته يدربه على اخدار العوالح من الآن بعد ذلك رسول إذن هنا لا يجب على العبد أن ينسكد لأنه يعرف أن مراد المولى ليس هو المؤمن لا مراده فدريب الأن أو ذاك الذي عشقه ذلك النبي إلا هنا واضح؟ إلا هنا واضح؟ هذه الحالة كثب الثاني الاوامر المستقله التي قتلناها على قسمين يمكن أن نلحق بهذه الطاقة وما إذا شكتنا إذا شكتنا ان هذا الامر الصادر من الولد حتى الحالتين نعرف نقطع انت المولى الرريض او لا يجب مرة ثالثة لا نشكر الابن حينما اصدره او لا الاب حينما امر الابن ان يصدر الامر نشكر هل مراد المولى ان يتحقق الفعل خارجا فيجب على العرض ان ينفذ هو مراد التدريب الابن فلا ينسف شبكه الاصل ما يقول هذه الاصل ان الامر للتدريب او الامر للتحفيز الخارجي المثلث يقول مع الشاط الاصل ان عبر المولى للتحفيز الخارجي وليس للتدريب هذا كله اتضح هذا كله ماذا دفعنا اهدلاهنا هذا كله في عالم الضجوط في عالم الخارج في عالم الواقع الامر اما لكذا او لكذا اما في عالم الجديد في عالم الاطباط هناك ماذا نقول نحكم هذه التقسيمات ايضا يقولون هناك هنا. هناك ننظر الى الجديد من ضوء الدليل إن صارت هناك قرينه على أحد الأمرين فضل إن كان هناك دليل خاص على أحدهما فضل إن لم يكن هناك دليل خاص لأن مطلق تضرنا إلى الدليل مطلق لا توجد معه قرينه تقول هذا الامر مراد المولى أن يتحقق في الخارج هذا الامر مراد المولى أن يدرب ولده. ما في على هذا هنا عند اطلاق الدليل انتفكوا عند اطلاق الدليل الاصل في الأوامر أنها على نحو تحقق في الخارج يعني هذا امر بعد الآخر فيجب انفاده الا اذا دلت دليل الخاص على ان هذا امر للتدريب ان دلت دليل خاص أخذنا اذا لم يوجد دليل خاص على ان هذا الامر بخصوصه للتدريب فعند الاطلاق ينفرس الى ان هذا الامر مراد المولى ان يتحقق في الخارج يعني فيجب تحقيق المراد خارجا الى هنا اتضح الحمد لله هذا منفص هذا الله اذا المطلب اتضح والسؤال عندنا الوقت ما موجود نلاحظ الى ما لو كان الأيدي لن أصبر الأمر بالفعل نفرأ الدرس الماضي أيضا الأمر بشيء مرتين إذا تعلق الأمر بفعل مرتين اثنث اثنث نفرأي كما قلنا بالأنس فهو يمكن أن يقع على طورتين قلنا بالأمر مرة يكون حضور الثاني بعد امتصال الأول قلنا هنا لا شك انه تأثير امر جديد ومرة يصدر الثاني قبل قبل امتصال الأول واضح هذا محل الابتلاع قال الاولى ان يكون الامر الثاني بعد امتصال الأمر الأول والخراغ فحينئذ لا ادر في لزوم امتثال الامر الثاني لان هذا الامر امر جديد بعض امر تاسيس لا تأكيد ثانيا ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول وحين يقع الشك في وجود امتثاله مرة ثانية. او تفاية المرة الواحدة في الانتصاد فإن كان الأمر الثاني طبعا إن عرفنا هذا إن عرفنا أنه تحديث فيجب الانتفال مرة واحدة إن عرفنا أنه تأكيد فيجب الانتفال مرة واحدة لكن قلنا بالأنس أن ما لنا أن نعرف ذلك قال وإن فإن كان الأمر الثاني يعني عرفنا ذلك قطعنا به تأسيساً لوجود آخر تبين سنتعين الامتصال مرة بعدها لا وإن كان يعني الأمر الثاني فأكيدا للامر الاول الأول فليس لهما الأمر الأمرين فليس لهما إلا امتصال واحد انقل إلى هنا مات غلا أيها الشيخ الجليل قال ول لتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض له أربع حالات الأولى أن يقوم الأمر أن يكون الأمران هذا اللي عند الفقهاء الخصائص بين الأمر وإن ما قال البعيد أن يكون متناقضا لأن يكون الأمران وأن يكون الامر لا ان يكون الأمران اذا واحد ما موزان بمصرخ عباره ان يكون الأمران معا غير معلقين على شرط كان يقول المولى مثلا ايها العبد صل ثم يقول ثانيا صل فما بعد قيد شرطه موجود فان الظاهر حينئذ ان يحمل الامر الثاني على التاكيد على التأكيد الاول ان قلت لبارة نقول هو امر بمثار التأكيد وليس بمثار